السلام عليكم فينا تفضلوا الى ونستعين به ونستغفره، ولا من بالله العظيم نقول لا اله الا الله رب العالمين الله عليه فلا مضل وال ومن يضل فلا وال وال وال وال لا الله شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعدو فكنا قد توقفنا في الدراره في هذه الرساله المباركه جمعه الاعتقاد الهادي الى سبيل الرشاد في وفق الدين بن رحمه الله تعالى عند قوله فصل في القران الكريم نعم. قال مصنف رحمه الله وقال بعضهم هو فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا الا ذكر وقران مبين فلما نطق الله عنه انه شعر وافاده قرانا لم لم يطش شبهه لذرب بان القران هو الذي هو القران هو, هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات محكمه وايات اذا ما ليس كذلك لا يقول احد انه شعر وقال عز وجل وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بصورة بصوره مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين ولا يلوزا يتحداهم بالإذيان بفك ما لا يدري ما هو ولا يعقل فقال تعالى وَإِذَا نطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يردون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو التي نطلع عليهم وقال تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم قال تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون بعد ان اقسم على ذلك <تصفيق> وقال تعالى كها يا عين صاد وقال تعالى حميم عين سين فافتدح 29 سورة بالحروف المخطعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرابه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنا حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفهم إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجرق ولا يتأجلون وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما تعرف القرآن احب الينا من حفظ بعض حروفه وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله واتفق المسلمون على عزق سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف من المسلمين بأن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه انه كافر في هذا حجه قاطعه على انه حروف نعم قلنا في اللقاء السابق أننا نقول في القران ما قلناه في صفه الكلام لان الكلام واحد لان الكلام واحد ولاننا اذا اثبتنا انه سبحانه وتعالى يتكلم فقد أثبتنا أن القرآن كلام, كلام الله تبارك وتعالى وأنه غير مخلوق والذين قالوا القرآن صفة لله تعالى وأنه غير مخلوق بلوه أيضا على أن القرآن وعلى أن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وأن كلامه غير مخلوق ما دام ان الصفة تتبع المخروف فالقرآن غير ثم ذكر المصنف رحمه الله كلاما وكل هذا يرد على هؤلاء الذين قالوا بكلام النفسي وكل هذا يستحيل أن يكون كلاما أو أن يكون معنا قائما بالنفس وأهل الضلال أهل الضلال يقولون هذا كلام مخلوق وأن الله مستحيل أن يتكلم بحرف وصوت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لا م حرف ولكن ألف حرف ومين حرف ولا حرف ومين حرف إذا كوا حروف هو حروف و كلمات لا خلاف بينهم ان من انكر من القران حرفا ان من انكر من القران حرفا فهو كافر بالقران جميعهم فقد كفر بالله لانه كفر بالقران كله فحكم الحرف كحكم, كحكم الآية، كحكم الصورة كحكم القرآن كله من كفر بحرف منه كفر بكل القران ولما قال الكافر بالله عز وجل إن هو إلا قول البشر توعده الله تبارك وتعالى بسخر طبعا كلام هذا الضال المنحرف كان عبادا واستكبارا لما جمع قومه قال قولوا في القران كلمه واتفقوا عليها لا تختلفوا حتى لا يكون اختلافكم سببا لرد كلمتكم قولوا في القران كلمه تصدر عن راي واحد وجعل منهم من يقول انه سحر او انه شعر الى آخر هذا الكلام وهو نفسه هو نفسه يرد عليه ويقول يقول والله ما هو بسحر واني لا خلق الغاني ونفسهم جسمه او نفسه واقوله واعرف شعره العرب وانا اعلمه شعره أعلم العربي والشاعره بمنظومه وصوته ونسره ونظمه الى غير هذا ثم قال اذا قل انت يا ابو الوليد او قل انت فجلس يفكر ويقدر ويظهر في امره ثم قال هذه المقوله الكفره في كتاب الله تبارك وتعالى فتوعده الله عز وجل بسقر كان كلامه عنادة مع أنه يعلم أنه لا يشف كلام البشر وأنه كلام الله تبارك وتعالى قال هذا عنادة واستكوار وليس كلاما او وليس حقيقة لأنهم يريدون فقط أن يصرفوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لو كان القرآن لو كان القرآن كلام البشر كما يقولون لأمكنهم أن يأتوا بمثله وأن يتحدوا لأن العرب كانت سادة البشر في الفصاحة والبلاغ لأن الكلام كان صناعة العرب كلام كان صناعة العرب يعني محس النبي صلى الله عليه وسلم في فترة بلغ فيها العرب أوجى مع الفئين بالكلام وصنعه فلو أن القرآن كان في ثغره يمكنهم أن يتحدوه من خلالها أو أن تكون مطعبا لهم على كتاب تاني لما أغفلوها أبدا ولما ولا ولما أصروا في الرد من خلالها أو عليها ولا سعوا في تحديه في تحديه واني يعني بمثله هذا لو أمكنهم ذلك هذا لو أمكنهم ذلك لكنهم عجزوا عجزوا عن ذلك عجزوا لأن ليس كلام البشر لأنهم ليس كلام البشر لأن الله عز وجل تحدّهم تحدّهم بالأقسام الآية كما قال تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعل وهذه الكلمه اللي هي النفي المستقبلي يستحيل ان يقولها عربي من العرب ابدا ابدا ولا يمكن ان يقول هذا الا الله هو النفي المستقبلي المطلق فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فلما احجزه واثبت لهم ان قدراتهم على الاتيان مثل هذا القران كقدره فيم على في طرق او اعمال الحياه وطارت الايه بعجز هؤلاء واسجلته عليهم ووسمتهم على امورهم فهذه الايه دليل على ان القران كلام الله تبارك وتعالى ولذلك انتزع الاماء الطحاول رحمه الله تعالى ان من قال ان القران ليس كلام الله سبحانه وتعالى بل هو مخلوق فهو كافر لأن الله سبحانه وتعالى توعى من قال إن هذا إلا قول البشر بسفر فقال سأصليه سفر واتفقت الأمة على ذلك ولم يخالف أحد من الأئمة أن قائل القرآن مخلوق أنه كافر وهذا كما قلنا في اللقاء السابق من جهة إلى العين من جهة الجنس لا العين أن العين تحتاج إلى إقامة حجة لاحتمال أن يكون عندهم شبهات لكن القول بان القران مخلوق، قول كفري قول كفري اتفقت الأئمة رحمة الله عليهم على أنه كفر بالله عز وجل ولذلك قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال لو أن لي سلطانا لوقفت على هذا النهر كان كلما مر بي رجل سالته هل القران مخلوق فان قال له ضربت عنقه به في النهر وما يفعل هذا الامام ولا يعني اتمنى هذا الا ان القران عنده كلام الله عز وجل غير مخلوق وان من قال بأنه مخلوق هو كافر عنده والا لما استحلقت له وان يومئذ وقال الائمه من قال القران مخلوق فقد قال ان الله مخلوق لان الصفه تتبع الموصوف الصفه تتبع الموصوف وصفه الخالق وصفه المخلوق غير صفه المخلوق وصفه الخالق غير مخلوق فمن قال ان القران مخلوق فقد قال ان الله عز وجل مخلوق وهذا لا شك انه كفر بالله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول بعضهم انه شيع وهو عليه ولو انه كما وقع لو كان قرر مجرد معنى قائم بالنفس لو كان مجرد معنى قائم بالنفس كما يقوله اهل الضلال ها فكيف قال شعر كيف قال شعر يعني الشعر معنى كلمات وحروف وصوت فلو إنه معنى قائم بنفس الله عز وجل كيف يقولون شعر لو أنه ما كان حروفا وكلمات وكان مجرد معنى قائما بالنفس كيف قال شعر فقولون هذا إنه شعر دليل على أنه حروف وكلمات يعني طبعا ده من قوة حجة أهل السنة أنه ينتزع من قول المقارب الدليل على مقارب كلامه الدليل على مقارب كلامك يعني أن تقول الشعر الشعر حروف وكلمات وصوت وأصوات فقولكم إنه شعر مع أنه باطل لكن ينتزعونه أيضا أن القرآن ليس معنى الضيون بنفس الله تبارك وتعالى بل هو حروف وصوت وقال تبارك وتعالى واذا دل عليهم اياتنا بين قال الذين لا يرجون لقاءناتي بقران غير هذا او بدلت قل يقولون يقول لي ان ابدله من تلقاء نفسي واذا دل عليهم اياتنا اذن هو ايات قران ايات وسوء وروح ايات واذا دل عليهم اياتنا وصور فأتوا بشورة من مثل تتلى آيات وصور تتلى فما هو السبيل إذن لأنه قال إنه معنى قائم بالنفس وقال الله جل وعلا من هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحل باياتنا الا الظالمون إذن هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم يحفظون ويقرؤون ولا يخلونه معنى قائم هو معنى قائم بالنفس لأن الإنسان لو أجر القرآن كله على قلبه لو أن الإنسان أجر القرآن كله على قلبه لا يوجد فيه هل يوجد وهل يعذب أنه خرأ القرآن لا, لا يوجد ولا القران ولا يوجد على هذا ولا بالحسنة الوحيدة لو أنه أجر القرآن وكان خافراً للقران واجر القرآن مجرد إجراء على قلبه بدون حركة اللسان ولا ينجر بحسنة وحذب بذلك لأن أحكام الشريعة في الدنيا إنما تتعقل بحركة اللسان ونطق إنما تتعلق وتنعقل بحركة اللسان ونطق فلا يؤجر على هذا على جريان القرآن على قلبه إلا أن يتكلم, إلا أن يتكلم وإلا لو كان مجرد إجراء القرآن على القلب، لو كان مجرد إجراء القرآن على القلب، أو مجرد وجود القرآن السطر كاف لجريان الأجل والثواب على حافظه، لو كان ذلك كافي لجرايان الأجر والثواب على حافظه، وجراء الأحكام عليه، لقلنا بقدرة دخول حافظ القرآن القلب. انه قران فده المساله انه يوجع على دعيال الكلام على قلبه يبقى ان لا يقض علي ان تكتب الكتاب ولا يقض علي ان يجامع وادته مطلقا على اافه لانه قران في لديه لانه قران في والقران في قلبه والاحكام تتعلق به وتجري عليه يتكلم او لا يتكلم فهذا كلام باطل, كلام باطل. ما قال فيه احد لا اهل علم ولا من عقلاء الناس ولا بعقلين نمد تعاقب الأحكام من أجل في القرآن إذا تحرك به مثال إذا تحرك به مثال وقال جن وعذابنه القرآن كريم إلى آخريات يعني القرآن موع القرآن الكريم في اللوح المكتوب قيل إشارة إليه بقوله إنه القرآن الكريم القرآن وقيل بل القرآن الكريم في مكتوب في اللوح المكتوب وقال جل وعلا كاف هاي عين صا الى اخره وذكروا عددا من الصور بهذه الصور ص مم قال ا فلا ميم ح ميم ا فلا ميم را وهكذا ذكروا هذه الحروف في بدايات الصور طه مثلا ونحو ذلك ليدلل سبحانه وتعالى انه حروف انه حروف وكلمات وايات وصوره واظهر لنضره واستنار ابن قدامه رحمه الله عليه وهو ياتي بالادله ليستدل به على ان القران انما هو حرف وصوت وقال بها من حروف وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القران فاعرضا يعني قرأ قراءه صحيحه واعتق كل حرف حقه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قراه لحن يعني ولحن لحن على اخطاء ولحن فيه فله بكل حرف حسنه وقال عليه السلام اقرا القران قبل ان ياتي قوم يقيمون حروفه اقامه السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجرهم ولا يتاجلون وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعضه إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعضه يعني ان الإنسان لما يقرأ القرآن ويضبطه قراءة صحيحة سليمة ولو حفظ منه خمسة أجزاء أو أربع أجزاء أو ثلاثة أجزاء أخضر أو أن يحفظ القرآن كله بدون إعراب أي بدون قراءه صحيحة ولا إقراءة سليمة الجواب أن حفظ هذا الكم القرين مع إدخال إقراءة وجودتها أفضل من حفظ القرآن كله بدون قراءه صحيحة بدون إقراءة صحيحة ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قدم الأخرى ما قدم الأخرى يا ام القوم اقراوهم لكتاب الله وليس اقراؤهم لان قد يكون حافظ للقران كله وهو لا يثق قراءه القران انما قدم النبي الاقراو ولو كان اقرا تكظ هذا اولى بالدخول وامامه الناس ممن يحفظ اكثر منه ولا يثق حروف القران قال وقال علي رضي الله عنه ان كفره بحرف منه فقد كفر به كله فكما بينا قبل قليل من قال ألف لا مين ثم قال ماهي القرآن ألف مين ماهي القرآن حاني؟ ما ماهي القرآن تطاهد ماهي القرآن هذا وكذب كسب الزموجور حرفي من هذه الخروف فقد كفر بالقرآن كله وقد كفر بالقرآن كله إذا عنا istiyorum حرفي من هذا الخروف فقد كفر بكل القرآن فدل هذا على أن الحرف له حكم ألق أو لا حكم شرام والكلمه لا حكم الآية والآية لا حكم السوره والسوره لا حكم القران كله فالحرف له حكم القران كله فاذا ثبت الحرف في القران فانكاره كفر بالقران الكريم كله قال واتفق المسلمون على عبد سور القران وآياته وكلماته وحروفه الى اخره وأنه كفر فابن خلانه رحمه الله عليه هنا لخص لنا في هذا الفصل الوجيز وفي هذه الكلمات اليسيره لخص لنا مذهب اهل السنه والجماعه في القران لخص لنا في هذه الكلمات السريعه مذهب اهل السنه والجماعه في كتاب الله تبارك وتعالى والذي يتلخص في هذه المحاور الخمسة الأول انه كلام الله سبحانه وتعالى حقيقةً، نوكلاء الله سبحانه وتعالى حقيقةً. دل. ثانياً، وأنه عز وجل تكلم به على الحقيقة. ثالثا وأن الله تكلم به وهو حروف وكلمات. سمعها جبريل من الله عز وجل ونزل بها على رسول الله رابعا بين تبارك وتعالى ان القران منزل من عنده وليس من عند جبريل فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبد وقال سبحانه تنزيل من رب العالمين نزل به الروب الأمين فالله هو الذي نزله فهو كلام الله على الحقيقه تكلم به سبحانه وتعالى خالصا ان من زعم ان القران مخلوق فقد كفر وأدل الايات اي واقوى الايات دلاله على ان القران ليس بمخلوق قول ربنا تبارك وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم الشاهد في الايه قول الله عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا روحا من امرنا فنزل دلت الآية على أن القرآن من أمر الله على أن من أمر الله تبارك وتعالى ضمن هذه الآية الرخصة له ألا الخلق والأمر فوجود الوارث بين الخلق والأمر. لتدل على المبايضه وان الخلق غير الامر واضح مفهوم هذا المعنى والا لو كان الخلق هو الامر لما وضع الله الواب لكان تكرارا بغير معنى القران منزه عن هذا فلما قال الا له الخلق والامر دل على ان الخلق غير الامر وان الامر ليس هو الخلق طبيعيا من الخلق والأمر والقران من امر الله وكذلك اوحي اليك روحا من امره فالقران من امر الله فدل هذا على ان القران ليس مخلوقا اذ لو كان مخلوقا لكان معنى الايه الثانيه انا له الخلق والقدر معلتي انا او الخلق والقدر لان الله من أمرينا. فلو كان الأمر أو القرآن مخلوق لكان معنى الآية الثانية الا له الخلق والأمر، الأمر الذي هو منه القرآن، لكان مخلوق لكان معنى الآية الا له الخلق والخلق، وهذا مستحيل ويست... ولا يستقيم هذا الشعب لكن الله لا يفرق بينهما والقرآن من الأمر لقوله تعالى وكذلك أُوحينا إليك روحًا من أمرنا وقال ابن القيم رحمه الله تعالى. من انكر، اسمع هذا الكلام لأن هذا الكلام، هذا كلام مهم جدا لابن القيم. قال من انكر ان الله يتكلم على الحقيقه وان القران ليس كلام الله فقد ابطل الشرع والقدر. هذا لي بالودنك تحفظها كده كسل كثواب. من انكر ان الله تعالى تكلم او يتكلم حقيقه وان القران ليس كلام الله فقد ابطل الشرع والقدر هذه كلمة كبيرة جدا من هذا الإمام الكبير رحمه الله ابطل الشرع والقدر اما الشرع فقد ابطله لانه يقول ان الله ما تكلم او لا يتكلم طيب امر الله واقم الصلاه وادوا الزكاه ها؟ وبالوالدين احسان ولا تقوموا الزنا الاوامر والنواهي كلها صارت باطلا كل الاوامر دي صارت باطلا صارت كذبا لان الله ما تكلم لأن الله عز وجل لم يتكلم ولا امر بالصلاه ولا امر بزكاه ولا امر بحج ولا بعمره ولا, ولا امر ولا نهى في القران مطلقا فما في القرآن مطلق الاحكام يعني ما في القران احكام تكليفيه كلفنا الله بها لا بطاعه ولا بنهي عن معصيه ابدا لان الله عز وجل ما امر بشيء لانه لا يتكلم لا يتكلم أصلا على كلام هؤلاء وعثمان والقران مخلوق عندهم ونحن لا نطيع مخلوقا لما ياتي مخلوق يقول لك صل طيب اللي امرت تامرا ان صلي لما ياتي مخلوقا قلت تزكي من الذي اراك ان تقرر ان لا نطيع مخلوقا في هذه الاوامر لان القران على زعم هؤلاء مخلوق إذا قلنا لان الله لا يتكلم افطرنا الشرع كله ما في امر بضاع ولا نهي عن معصيه لان الله لا تكلم وان الذي قال هذه الاوامر والنواهي إنما هو مخلوق ونحن لا اطيع مخلوقا في هذه الاوامر وافطر القدر وأفضل القدر لأن الله عز وجل يقول إنما أقوله إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكو أن يقول لهم كن فيكو فكل ما يقع في كون الله عز وجل إذا بوله بكل الله يقول كن فيكو طيب الله لم يتكلم كيف كن اندرى يا اخوه ها ما بيقدر قضاط القدر ما كنت الله على احد شيئا ولا قدر الله على احد شيئا لا غير ولا شاء لا يتكلم على دعم هؤلاء فمن انكر واصفه الكلام لله عز وجل لازم من كلامه هذا الكفر الباطل انكار الشرع والقدر ابطال هذا وذلك فالدليل على ان القران ليس مخلوقا كما قلنا قوله جل وعلا وكذلك اوحينا اليك روحا من أمرنا مع قوله الا له الخلق ولا تغير بينهما فلنا على ان الخلق غير الامر كلام الله غير مخلوق بل هو صفة لله تبارك وتعالى ولذلك يجوز الحالف به يجوز الحالف بالقران يجوز الحلف بالقرآن ولا يسمى هذا حلف بغير الله أن يجوز الإنسان أن يقول والقرآن أو بصورة بالقرآن أو بأي نعم يجوز الإنسان أن يحلف كما يحلف بالله سواء واضح لأن اليمين كما قال اهل العلم لا تنعبد إلا بالله أو اسم من أسلائه أو صفة من صفاته والقرآن صفة من صفات الله فيجوز الإنسان أن يحلف به لكن هنا مسألة وهي إذا كان القران كلام الله وهو صفة من صفات الله فهل هو صفة ذاتية أم صفة فعلية أحسنت صفة ذاتية وفعلية صفة ذاتية وفعلية ورحمن صفه ذاتيه لا لا تنفك عن الذات صفه ذاتيه اللي هي لا تنفك عن الذات ورحمن فصفه ذاتيه ورحمن وفعليه ذاتيه باعتبار اصلها ان الله عز وجل لا تالو موصفه الكلام يتكلم متا شاء وكيف يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى اما بالنسبه لافراد الكلام فدي صفه بعلمه هذه صفة فعلية لأنهم تعذفوا المشية يعني تكلم متى شاء تكلم أمس تكلم اليوم تكلم بعد تكلم في الليل تكلم في النهار ها هذا كله ليس محال على الله عز وجل وذلك قاله السنة بكلام الرب تبارك وتعالى كلمة مشهورة انه قديم النوع حادث الأحاد يعني ده تفسير لقولنا صفة ذاتية فعلية، تمام؟ صفة ذاتية أي أنه صفة قديمة لله ذات عنه وأنه لا زال موثوقا بالكلام، يتكلم بما شاء، ماذا شاء كيف شاء؟ سبحان الله. فعلية يعني يتكلم في النهار يتكلم في الليل باعتبار الآحاد هذا، فهو قديم النوع باعتبار صفه حادث الآحاد باعتبار وقوع وأضمن قديم النوع. يعني صفه قديمه لله غير مخلوق غير مخلوق قديم النوع من جهة أو هي زادية فلا يزال ربنا جل وعلا موصوفا بالكلام فلم يكن غير متكلما فصار متكلما لا بل هو متكلم سبحانه وتعالى بما شئت حديث الأحاديث باعتبار أفراد يتكلم اليوم يتكلم في الليل يتكلم في النهار يتكلم في الصباح يتكلم في المساء وهكذا ده باعتبار أفراد الكلام ومدى ما اراد الله ان يتجنب هو حال الأحر هذه خلاصة مدى آل السنة والجماعة في القرآن والذين قالوا آل السنة والجماعة في القرآن هم هم الذين قالوا آل السنة في الكلام ولذا قالوا بأن القرآن مخلوق وهذه القصة ليه فتنة فتنة الإمام أحمد رحمه الله عليه التي تعرض لها وواجه بها الامه كلها أيام دولة الاعتزال أيام دولة القتل لمن قال القرآن غير مخلوق لكنه صبر رحمة الله عليه حتى ثبت الله به الأمة كلها حتى ثبت الله عز وجل به الأمة كلها وأجر الحق على لسانه رحمة الله عليه حتى ماذا المعنور والمعنصد والواثق ماذا هؤلاء كلهم على هذه العقيدة العقيدة ماذا أولا كلهم على هذه العقيدة الكفرية التي حملوا عليها لهم تقاضرا بالسيف حتى أن الله بنصر في أحمد بل ونصر السنه السنة كلها زمن المتوكل رحمه الله وهذه هي فكرة الإمام أحمد رحمه الله بالقرآن التي أحدثها الخبيش المجرم أحمد ابن أبي بؤاد رأس العمزال في زمانه قبح الله وقبح ما جاء ده كلامنا في القرآن ومعتقدنا فيه لكن قبلت مسألة في موضوع الكلام عن القرآن وهي مسألة الله. أحمد بن أبي مغادر لما قال القرآن مخلوق والنظر بأن أحمد كفره وكفر مقال يعني كفر مقال القرآن مخلوق فقال هذا الشيطان لأقولنك كلمة لا سبيل لأحمد فيه كارم ثم قال لفظي بالقرآن مخلوق لحظي بالقرآن مخلوق لما يقول للمدية أنت لما تيجي يمكن عليه يقول لك لا أنا أقصد معنى صحيح أنا أقصد الله في هو السوق وحركة الإنسان كمان هذا سبيل الانكار عليك وهو يريد بهذا ان نفس على الناس واضح معنى فظهر هذه الكلمه في زمان الامام الفارضي بالقران مفهوم وحول هؤلاء المجرمون مجريات الكلام حولوا مجريات الكلام فصار الكلام مولف صار الكلام مولف وصار الكلام متحيرا يعني يقول هذا الكلام حق ام باطل يعني كلمة القران او راضي القرآن المخلوق ده حق ولا راضي ولكن طبق الكلام هذا رفع بسببه اتهام الامام البخاري رحمه الله وكان فهد الامام البخاري لما راحل الى يسموه ابو لما ذهب وتكلم وقال القران وهو مخلوق اربعه عباده المخلوق وكانوا يتهمون ان هذا من البدع في فتى الامام البخاري في هذا ايوه واحمد قال الكلام هذا كلام باطل الكلام باطل وكيف كنت عليه فقال الايمان واحد لما بعثوا المبشر فقال قال من قال لفظي بالقران مخلوق من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهامي فهو جهن. ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو ممتنين. تمام؟ يعني من قال لفظ القران القرآن مخلوق دجاني أمر معه ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا نتد أبو لي نقول لفظ القران القرآن مخلوق ألا مش مخلوق لكزيد غرب واضح لأن كل ذلك القولات للأمصارة مسلوما فماذا نقول وما هي رجعة نظر أضغط الإمام أحمد في كلامه هذا؟ الجواب أن أمراض من كلامه أحمد لقوله من قال ربزه بالقرآن المفلوك هو وجهه المعروف هذا معروف لا يحتاج إلى تفصيل لأن من قال القرآن المفلوك هو الذين قالوا أن القرآن المفلوك هو المجهبية كما ذكرنا في الدرس الماضي في الكلام على صفحة الكلام ومن قال لفظ القران غير مخلوق وممتنع لانه احدث عباره لم يكن عليه السلف السلف مش عارف العباره ثم هي مدخل للجهليه ليتكلم ويقولوا لفظ القران مخلوق يعني لما, انت لما يطرح عليك كلمه لفظ القران غير مخلوق وتعمل لك كلمه هل يدخل لك المدخل الاخر مولد من منها الى قناعه يوصل الذين لا علم عندهم الى القناعه عن واضح مفروض واذا امسكته يقول هذا الكلام لا يجوز قال لا انا اقصد معنا, معنا صحيحا انا اقصد كذا وكذا فالامام احمد رحمه الله عليه قال ان شئت الباب وقال احذر من هذا حتى لا تضعف بهذا الجمия ويدخلون ملاخى شيطانية أخرى. وأجمع. فقال من قال لفضي القرآن غير مخلوق أو مخلوق وهو جامع؟ ومن قال لفضي القرآن غير مخلوق وهو مبتلى؟ لأنه واحد التعبار لم يكن عليه السلام رضي الله لكن السؤال لا يزال قائما. لو أن إنسان قال لفضي بالقرآن مخلوق. وهو يقصد معنى صريحا يجوز يجوز هل هو يريد معنى صريحا او عبارته تتضمن معنى سليماً اي يزود هذا ام لا يجوز الجواب ان اهل السنه في بهذه العباره فقالوا ان اللفظ لفظ من القران أو لفظي بالقران غير مبلول اللفظ يطلق ويغالي واحد التلفظ اثنين المنفوذ فان قصد قائل هذه العباره التلفظ يعني لو قال لفظي بالقران كنت اقول تقصد ايه قال اقصد بالنطق الطرف الطرف هو حضرتك اللي سامعك وشفت بايديك حضرتك شايف هات نتكلم كلامي ده مخلوق ولا مخلوق مخلوق تمام فانا مع بعضنا مخلوق طب صوتي انا او صوتك انت حركة على هو قال كلام طاهر إلي المخلوق وأفعال العباد المخلوق أفعال العباد المختلفة أمام ؟؟؟ وهو حركة الإنسان وآض إحمان وحركة الشفتين والأوراق اللي طبعت فيها المصاحف والأحبار التي كتبت فيها المصاحف وحركات الأهلات التي كتبت أو الأيض التي كتبت تكون مخلوق تكون مخلوق لما يجب أننا أردنا شخص في المصحف الآن المصحف هذا اللي هو الموجود بين يديك هذا هذا مخلوق فهذا مخلوق اللي هو أفعال العباد النفساء هذه مخلوطة أفعال العباد المخلوط أما الملفوظ نفسه لو اللي هو الكلام الذي يخرج هذا كلام الهواء غير مخلوق تمام قالوا ما انتصدك للتوفض حراحة النساء والشباقي والفم والصوت هذا مخلوق لا يشأت فيها لأن أفعال العباد مخلوطة فانت أنت الأن تسمع القرآن تسمع الصوت كل ذلك مبحو ده يجي من طرف مسموع وان به الملفوظ وإن اراد به الملفوظ قال الملفوظ على قسمين واحد ان كان مرفوظا إن كان مرفوظا غير القران هو مخلوق. إن كان مخلوقا ملحوظا غير فهو فوهم تكلمنا هذا الذي لا تكلمه لأنه لانه ليس قران تكلمنا معه على ليس قران مخلوق وان كان المراد بالملحوظ القران فهو غير مخلوق ومن قال انه مخلوق فهو كافر بالله فرض مع مرعته مسألة التفضل بين النوع والإين والعيوة طبعاً كان لا أهل السلة في راحة من هذا كله ما حتى فتح تبتدي عن هذه الأول تفتحوا أبواب الشرق هذه ونفعش من أن تكون سيفك لله اطلق الكلام هذا ولا تبتع على, على الناس أبواب الشرق ما تدفتش أؤذار الناس لهذا الكلام لا أبواب الشر مفتوحه اصلا أبواب الشرق تفتوحها أصدر و... وبالهذا يتبين خطر الذين يقولون لما يتكلم عن مساله الخرج عن حاجة مكا... يقول خلاص ف... لا الشرر مفتوح كفع الصلاة أصلا مفتوح رجوع فلابد من البيان ولابد من إضاحة لا هذا للناس أما عندنا نسكت هذا لا لأن أصلا أن تكون وله عقول وله ملايش تغيصه وله مموت تابعوا اليه وتدسون هذا الكفر بالله تبارك وتعالى فلو قلنا نظر الكلام ولا نشوش على الناس ها ولا على الناس هات هؤلاء ها هم الضالون ويستقيمون الناس من بين مثل هذه سواء وانت الذي تجلس وتقول لا تشوش على الناس لا على الناس إذن لابد ولهذا لما لما جاء الجاهل بصفات ليضلل الناس وجاء بصفات جايز زيها والكلام العكس ده هو على الجاهل بالفئه قال وبدأ يتكلم كلام يتناسب مع عقول الناس فقال لهم يا هؤلاء اولاد هل تصدقون ان الله جسم هو معقول اي معقول ده يعني هل يعقل ان نقول بان الله جسم كما نحن هو قال الله ليس جسما قال خلاص بدأت تحاول تفكيرك معاه ان الله ليس جسما يبقى ملوش وجه مش كده ما احنا لو ملوش وجه يبقى لا جسم ملوش يد لو ملوش يد يبقى ولا ولا قدر كنا بنقول القدر يبقى له وهكذا ودخل في هذا المدخل الابليسي فنفى صفات الرب كلها نفى صفات الرب كلها واضح معنى يبقى ده موت ان احنا الناس ونعرف هذا للناس من كلام السلف، رضي الله تبارك وتعالى. هل بد أن نبين هذا ولا نبين، وأن نكرر هذا، لأن اهل أهل الباطل لا يملون هذا، لأن هذا هو الدين. هذا بيان هذا هو الدين الذي خلاف كفر الله تبارك وتعالى. الاختلاف الافتلاف في العمليات، في مسألة البذة والطهارة كذا. هذا أمر سهل، هذا أمر سهل. أما الاختلاف في أصول الدين. اختلاف الأصل الدين هو هذا هو الهلاك هذا هو الهلاك، ولهذا كان لا بد للطالب العلم من الصبر على العلم، كان والصبر على لصالح للناس الصبر على لصالحه للناس، ولا بد لهم الصبر على دراسة هذا مره ومره بل وآخر مره لأن هذا هو أصل الدين، هذا هو شريعة الإسلام كله، ثم. انتهى مصنّف رحمه الله تعالى من هذا الفصل ودخل في الفصل الآخر وهو فصل فصل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة <تصفيق> فصل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ونظلون يرون الله تعالى في الآخرة بأبصارهم ويصورونه ويكلمونه قال تعالى نجوم يومئذ ناظره الى ربها ناظره وقال تعالى كلا دينهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجب اولئك في حال الصدق دل على ان المؤمنين يرونهم في حال الرضا والا لم يكن بينهما فرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا قضامون في رؤيته مطابق عليه ولا تشبيه لرؤية الرؤية لا المرئي بالمرئي فإن الله تعالى لا شبيه له ولا تغيه نعم هذا النصوص التي ذكرها في ابن كلامة أخير الله هذا القصر في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بأبصارهم. بأبصارهم وإنما ذكر ابن القدامة رحمه الله هذا القصل هنا لأنه أيضا خالف في ذلك المبتدع فقالوا ان الله لا يرى ولا ينبغي له ان يرى ولا ينبغي ان يثبت ليه قالوا لاننا لو اثبتنا رؤيه البصر رؤيه البصر حس هذا لله عز وجل فقد حيجنا أن ترى الشيء بترفي جهة معينة بترفي جهة معينة فلو أثبتنا رؤية البصر، الغسي لله فقد حيزنا الله واجعلناه في جهة فقد حيزناه وإذا حيزناه شفهناه بفضل لأنه لا يرى إلا الإفسام لا يُرى إلا الإفسام و... وابتالي فإن الله لا يرى. آله وحيد طب الثاني قال ومن ذا الذي يحيط بالرب تبارك وتعالى حتى يراه هو الذي ضبط الله احيط به من ذا الذي يحيط بالرب جل وعلا حتى يراه وقد قال الله جل وعلا لا تدركه الابصار وهو لا يدرك الابصار فحمل الايه على عدم الرؤية وفسروها لا تدركه الابصار يعني لا تراه الابصار ذلك انه الابصار حيزت وليس في ابكان الابصار رؤيه الله عز وجل ولا يليق ان يرى الله سبحانه وتعالى الى اهل هذا هذا المذهب اهل البدع الذي اقاربه اهل السنه في رؤيه رب جل وعلا في الاخره وكما ترون عن أيها الاخوه أن هؤلاء دائما مع العقل شو قال الله عنده رسول يقول لك لا أستهناء لو طائنا حيزنا ولو حيزنا شبهنا وهذا شغال رأس هؤلاء دائما يمشون مع العقل فجعلوا جعلوا, جعلوا العقل صنم المحب الدول الله فجعلوا العقل في مخابر الشرح فما فما قبله العقل وقبله يقبل ولو لم يكن في نصوص الشريعه وما يرفضه العقل ويرده يرد ولو كان في القران نفسه دار مع العقل وهذا هو سلم الكفر بالله تبارك وتعالى ان يعمل الانسان بعقله مع نصوص الشريعه هذا سلم القوال بل سلم الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى لكن طبعا مع العقل الفاسد مع عقلين الفاسد المزعوم ولهذا اختلفت العقول فهؤلاء يقولون بنخل الرؤيه بمقتضى العقل كانت العقل يقول العقل يقول لانه لو رايناه حيزناه ولو حيزناه شبهناه الى اهلها والذي يقول الكلام ده المعتزله والجهليه والرؤيه يقارنهم في دفتيات اخرى الى شائعات قال يرى لكن الى غير جهه واضح يرى لكن الى غير الجهه يعني النص تعرف في جهه معينه فهؤلاء يرفون رؤيه نفيا مطلقا وهؤلاء يقولون برؤيته الى غير الجهه وكل هذا لا تنفعني ولا سار من علم، انما كل ذلك من عقولهم بعيدا عن ادله الشرك اما ان السنه والجماعه في فيعملون بالنص الصحيح مع العقل الصريح ليخرج لنا زبده الاعتقاد في الرب سبحانه وتعالى النص الصحيح مع العقل الصريح ولا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح الابدي كما قرر ذلك العلامه الإمام العلم شيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس ابن تيميه رحمه الله في كتابه الفز الرائع الرائق المبارك درء تعارض العقل والنفس العقل الصريح لا يتعارض مع النص الصحيح ابدا انما يتعارض عقل اذا كان مريضا إذا كان فيه في دخل فالنص الصحيح مع العقل الصريح يهرب لنا جهده الاعتقاد بالرب سبحانه وتعالى من الكتاب والسنه بالفهم الذي لا يتعارض ولا يعارض الفاه الصريح فثبت رؤيه اثبته وهو لله سبحانه وتعالى بالاوسط بالافاضل قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناضره الى الى ربيها ناصره وإضافة النظر الى الوجه وحصول النظاره في الوجه لقيا الله جل وعلا لا يكون هذا إلا بنظر الحديد هو الإنسان وجوه يومئذ النظرة النظرة هي الذهجة والذهال التي يظهر عليها ويتلمع الشمس من القرح إلى ربها ناظره لا يكون هذا إلا بنظر الوجه. إلا بنظر الوجه إلا بالعيدة السيئة ثم إن الله في القرآن على ثلاث نفسه لما يأتي النظر في القرآن فهو على ثلاثة اقسام واحد نظر معدى بإلى يعني نظر إلى هذا لا يكون إلا نظر البصر لا يكون إلا نظر البصر لو الحس يعني. اثنين. نظر معدى بفي يعني ينظر في فهذا معناه التوقف والاعتبار والتفكر ومنه قول ربنا افلم ينظر في ملكوت السماوات والارض يعني أبا لم يتم ثلاث نظر معدى بنفسه يعني له المعدى بإله ولا بفيه كقوله تعالى انظرونا نظر تنرسوا منه ولهنه ده معناه للانتظار انظرني لحظة ها ده معنى من منتظرة وعلى هذا الكلام والبيان يكون معنى قوله جل وعلا وهو يميل الناظر إلى ربه نظرة ليكون نظريه نظر, نظر, نظر العين نظر نظر العين البصية قال لهم الطلاب إذا بنتها بقولك على المهاورة أيضا ومش هيستخدم مشهولة يعني فقالوا لا بل معنى ناظرة في الآية منتظر وزوجه موجه نظره الى ربها منتظره الى سواد ربها وطفلها وليس نظرة في الايه بمعنى ناظره وليس في لغة العرب ابدا ابل هذا الموضوع في نطق العرب ابدا على الاطلاق ان النظر اذا عُدّي بالاله يكون معنى الانتظار ابدا هذا غير موجود تمام وحتى لو فرض يبقى المراد الاول ان النظر اذا عُدّي بالاله لا يكون معنى الانتظار في لغه العربية على الاطلاق هذه اثنين لو افترضنا أن النظر ويعد يمينا، فمعناه في لغه العربية الانتظار فلا يكون على هذا المعنى إذا أضيف الوجه. يعني هن تكون معنى الانتظار في أي حاله اخرى اما أما إن أضيف الوجه فيستحيل أن يكون معنى الانتظار إذبا أمرنا الأول أول أن النظر إذا عدّي بيّا لا يكون بمطعاب بمعنى الانتظار دواء اثنين، لو هادة مزّد وأنقول إنه معناه الانتظار أو ياتي بمعنى الانتظار وهو أعدّى بيّا بمطعاب لا يكون إذا اسند إلى الوجه يكون بمعنى الانتظار في أي حال اخرى إلا أن يُسند إلى الوجه إلا أن يُسْبَلَ وأن الوجه إنما كُن ذلك إذا كانت لأفضلين اخرى لكن إذا اضيف النظر للوجه وتعدى بإلى فلا يحتمل إلا هذا الوجه أبدا إلا هذا الوجه أبدا ثم راب ثالث إذا كان المعنى منطبرة وجوب يومئذ ناضرة إلى ربها منطبرة أو إلى سواب ربها منطبرة هو هيحصل بالانتظار نضار ده الانتظار من ضغط على اعصابك مش كده وحاضر باجي لك حكايات وجتاره يا حسام يا طارق يا طارق قالك فلا تحصر بنضار بل تحصر القدر والغضب يبقى هل تنزيل الايه ولا مش تنزيل اديني نقطه تمام يبقى لا تحصر بالانتظار نضار الوجه من اين كان النضار هو الانتظار ولا يجد ان منطق وقلبه يرضى كما قال الصديق لو أن حاجه ميه في الجنة لا يهلك والله فما دام قلبه منطق فلا تحصل النظاره ولا يحصل النعيم انما يحصل النظاره والنعيم اذا رأى الى العبد رب تبارك وتعالى انما تحصل النظارة بالنور الحقيقي لوجه رب سبحانه وتعالى رضا ها ان معنى الايه وصول يوم الدين ضايره بها نظره ان معناها مطره هل نشرح الايه هنقول لك سيب الايه على جنب كده وتعالى معايا للآيه اخرى ويقول الله عز وجل للذين احسنوا حسنا اجره طب الزياده دي ايه الزيادة كما رواه الشافعي في الصحيحين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي النظر إلى وجه رب تبارك وتعالى. تمام؟ النظر إلى وجه رب تبارك وتعالى. بغضه نقول دموع الانتظار. لو قلنا احنا في بالآية قلنا إن نظر مع الانتظار. آه؟ فأين عين في الانتظار؟ وماذا تقول في الآية الأخرى؟ كيف توقع له النصوص ها طيب دعونا منها وتعالوا معنا وقولوا لنا ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تؤل هل نرى ربنا شو ويجي وينجي أهل المطمان هنا لا يرى وينجي أهل له جامعات وقدرسوا عقولي. هل نرى ربنا وليس هل ننظر إلى ربنا قالوا هل نرى ربنا عشان ما ترش نرى بل معاً لا هل نرى ربنا فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لهم إنكم سترعون رب وليس إنكم ستنتظرون رب كما طارم الله وهذا تأكيد؟ هل تأكيدنا تأكيد؟ هذا هو؟ نعم فهي واقعية حقيقية على حقيقتها غير مؤولة. كما ترون القمر تماما رؤيه الحديث طبعا يمكن اقدامها راي سلفي لم يمته ان يأتي بهذا الاستدراك الذي ذكره فقال وهذا تشفيه للرؤيه بالرؤيه للمضيء في بالمطيء فان الله تعالى لا شبيه له ولا مطيء تشفيه رؤية يعني في حقيقتها تمام يعني في حقيقتها تمام هل تضامن كما بحديث هل قضار لما سألهم لما سالوا الله ربنا قال هل في ثمره القمر ليله البدر ليس انه سحاب يعني القمر لما يكون في السماء كده ها ليله البدر ليله البدر يعني هو الايه 14 وما في سحاب السماء صافيه وكل الناس، كل الخلق أراد أن ننظر إلى القمر فهل تزاحف بعضهم بعضهم في هذا؟ بيجب أن تعمل أهلوا القمر وشوفوا القمر زي أهلوا القمر وشوفوه ولا عندما القمر عندما تنظروا القمر حالة من بعد أجلّك أخليك شبال شويه، حصلتش لك لأهل إبا الكل يرى القمر في وقت واحد لا تزاحف لا تضامون يعني لا تتزاحفون الثاني ولا تضارون يعني ولا يضر او يضار ويضار بعضكم من بعض كل بعض سالكا نحن وعظمان في القمر هل تضارون هل تضارون في روعه القمر هل تشكون فيها والقمر هل تشكون فيها اذ وهل تشكون ان هذا هو القمر اذ ليله البلد اذن فكذلك سترون رفعوا يوم الجهل اذن وليس تشبيها للروح بالمرد يعني ليس تشبيها للروح بالضبر تعال الله وعنده ويدل على ان هذا التشبيه تشبيه الروح بالروح ده لا المادي لفظ النبي نفسه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث اللي هي كده شباب انك تكلم في الصياغ وتدبر مثل هذه المعاني كقوله جاده على وما تردد مثلا بشيء شيء في قبضه وتعب لكل حادث دي لما تبعد طرف فيها تجد اجابتها فيه ده بالاجابه الاحليليه وكشف الاشكال في لفظ النبي نفسه لكن محتاج نوع من الطريقه القادره والفهم النابل وان نفس اللفظ او نفس البيان من زنه النبي عليه الصغار بدون تشقيق ولا بدون تقع ولا كلام كله تمام قلت النبي إنكم سترون ربكم كما ترون لا. فما كما كما ما في الحديث مصدريه تماما والفعل بعدها في تهولي مصدر تقديره كرؤيتكم مش كده أقول عنه كرؤيت يعني إنكم سترون ربكم كرؤيتكم للفضل ده كلام اللغة ها؟ كلام عرب وإحنا إذا عجزنا على إخراج الاختلالاً بالنضب الشرعي بنا نضع لكم عرب اللغه التي انزل الله بها الله كل واضح يعني انكم سترون ربكم من الفرق. وهذا ما هي الله عليه على رؤية الغب الجلد وعلى بعين البصر بالعجم المختصره في القيامة دي بقول الله جل وعلا كان إنهم انه عرض بهم اؤذه ايه فقال انهم ما حاجه اولئك في حال الصدق اللي هم المجرمين المجرمين دول الا ان المؤمنين سيرونه في حال الرضا وده بتبديع الاستغلالات هو ذكره عقوبه المسلمين بالحجب عن النار الى وجهه الا اذا كان سيمن على المؤمنين برؤيته تبارك وتعالى ان كان واقفا ما يحتاج كان اي نوع ربهم يروا هذا بيان عقاب هؤلاء فما عاقب هؤلاء بحجبهم عن الرؤيه الا لانه سيعطي ويمن ويتفضل على المؤمنين تبارك وتعالى منه من فضل في حال الرضا ويرى برضه فارق لحالهم المساله المعتزله ونحنة كما بيّن ما قالوا؟ فلقوا رؤية الرب راركة و تعالى بالأرصال قالوا لا يُعروا، تمام؟ كان لا يُعروا النظر وقالوا عندنا أدلة تنفي رؤية الرب في تنفي تعالوا في المثلة لا ده عاملها انت لو صحيح كتابه وهو يتلابق في الافكار طب ايه الادب قال الله تعالى لا تدربه الابصار وهو في الابصار يلا بيوقع على ايه ده استلزم بهذه الايه على نفي البصره وبصر الادراك هنا بنفي الثور ادراك بنفي البصره لا تدربه الابصار يعني لا تراه الابصار ولو طبعا ايه الكلام اللي احنا ذكرناه زمان لو كنت شرحنا في الخلوه الكتاب ان فرقا بين الادراج وليه قرط فرق ان فرقا بين الادراج وليه انت حضرتك لما بتشوف القمر ليله البدر كم ترى مساحته في حجم وقت هو ده القمر اللي هو القمر على طيب انت شايف الخبر ولا مش شايفه <تصفيق> ادركته الخبر دخلت قالك المخلوق فاذا كنت عدست عن اضرار المخلوق وانت تراه افك اتفحت من خالق المركب ده عقد تبعيه كنت بلاش ده ده ممكن ترى شيئاً امام عينك الان وهو عاد الناس الآن وطلع على خلاف حقيقتك على خلاف مواعيده نظرك فوق وانت ولا تلك على أسطية إذا كان هذا من م philosophy فكيف يمر أثنان فنهج عليهم كما سبق أن فرق بين الإدراك وعلا فأما نفطوا الإدراك فنعم لا نطلقنا الأرصاق نعم الإدراك وأما نبدوا رؤية به فسادق من الآية في لأن الله سبحانه وتعانى لا ينفل الإدراك إلا بثبوت رؤية وأما ثبوت في الآية إنه الله لا ينفل إدراك إلا بثبوت فهي رؤية من غير إدراك رؤية من الميت. فصار نفي الإدراك في الآية صار نفي الإدراك في الآية دليلا على ثبوت الرؤية ولو كان الله عز وجل يريد نفي الرؤية ليه ما جبش لا ترى الابصار كان الله وكان في لو كان الله عز يقصد إنه لا ترى وجدت دائم قال لك عندنا نجد ايه هو؟ قال لما قال موسى لربه رب آله أعوه إليك لم تراني فقال وجه الدلاله ان لن في الآية تدبع على على تفل مؤفد كما هو كله وبالتالي لا تحصل رؤيه المؤمنين لربهم لا في الدنيا ولا في الاخره ويراد عليهم كذلك بهذا الدليل النفسي تمام خد عليه بنفس الدليل واضح ما بان الرؤيه وده الكلام احنا نفينا عليه اكثر من لما تومع النظر في ادله المخالف للحق ستجد فيها الرضا من غير ان تتكلم اديره شغل رأسك ونجي إلى ربك واصفك يبنح الله عليك على قدر إخلاصك يعني إذا لما يجي مثلا إن إنسان جاء ويقعد يقول له لأ ألاقي ويقعد منعه ويقعد منعه وإليحة ما شاء الله ويقعد عشرين سنة بإسم عدروس وإنه ضرناكما في المسألة وإنه يقعد معنى إيه نجي إيه صحيح إيه تللي ده يعني هو واحنا بنقول على رجله يعني هو كل واحد تاجر يرتفع يلعب بيدين الله ويحط رجل على رجل واحنا بندور على اديه نفسه طالع على الجهه ما عندنا لقاء على نزل لقاء وطلع على الماء الاخذ في العبادات المادعه ما بنقش اي جواب يبقى منه في الدليل انت ولا هو نفس خلاص سن في صدره طبعا عملي. كل شويه ما تضرب لكم وتحبيني مشكلة وكل يقول ايهين مش هكي عليه ليه ما يتعرض؟ بتنساها ليه؟ بدأتش من عم ليه؟ ما الاصل في العبالات هذا هادترقت عليه أمة الإسلام الا إلا إلا تنساها إلا ما فيش لن يفعلي؟ بيدي الله لذلك ما شرح؟ بس واقع فهروض عليه من دانني نفسي قال انت رأي طيب ايه لا يا ايه قال قال رب ارني رب هي يوم يا لو كانت مستحيلة لماذا طوبة موسى طوبة ليه هو موسى دا مش شاب مش إن الخمسة قول العزب من المرسلين ورسول الله نهانا المفضلة على موسى وقال ان الناس يصعبون فأكون أول من مُفيق أو أول من فإذا موسى باطش في ساق العرش فلا ادري اكان في من استثنى الله إلا فأولوك خلصوري فصاعدة من في السماوات المضط إلا من شاء أو كان أو صاعدة فألا فقر يعني بطل موسى معروف ومكادته من الله معروفا ومكادته من الله معروفا وقد مرضى الله عز وجل لهم كثيرا لما قرر الفرعون وغفر الله له وكان له عند الله مكانه لم تعد لكثير من الانبياء والرسل عليه الصلاه والسلام يعني موسى عالم بربك ليس جائلا بربك فلو كان يدري ويعلم ان رؤيه الرب مستحيله لما ادعوها انما قال اين اردوا اليك للمعاد إنه في إمكان أن يموت إشترى لي يبقى من نفس الدليل اللي بحتاجه به هذا الجاي ترجعه وتخلي أدانتك معي للآخر عشان لما تنشز عليه من أدانتك يبقى خلاص ما انتش محتاج تتكلم عليه واحد لو كانت طلب ولا مستحيل ما طلب ولكن المسلم السلام في الدنيا يعني في الوقت السهل الوقت اللي نساعده فيه أخويا لا يقدر أي الله لا يقدر أي الله فنفى الله ان يراه موسى في الدنيا لعدم الاهل انت من تشمهيا خلقيا انك تذكر الله في الدنيا تمام ولكن ستراه في الاخره اذا انشاك الله نشاه اخرى تتلاسب مع رؤيه الرب جل وعلا واما قولكم بان لن تفيد النفي المؤدد لن تراغ نحن بلدنا حتى ابن موسى عليه السلام يعلم أن رؤية مستحيلة ويطلوبها لا خلينا بلد اللي تكونوا علاقة بتفيد النفي المؤدد هي نفي اللغة تفيد النفية المؤدد بكل حد كما ذكر ابن مالك و ابن شاوه يوميا بل فقالوا بان اصل لم تفيد النفي المؤكد دمتم ان النفي المؤكد في كل حال كده موضوع عليه ولا ان لم في كل الاحوال على النفي المؤكد كما ذكر ذلك ابن مالك وابن هشام بل وكما دل على ذلك القران قال الله تعالى قل ان كانت لكم الدار آخرة عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه افلا و ايضا ابدا و لن يتمنوه ابدا مش لا بس ده لن ابدا نفى الله ان يتمنوا الموت بلم وابدا اما ومع ذلك فقد قال سبحانه وتعالى عن اهل النار ولا دوا يا مالك ليقضي علينا ربه تمنوا المؤمن ان تنهمشوا يبداون بكل الاحوال تفيد لنا في ولا في احوال لا تفيد لنا في القران اقترح نفسك اقترح نفسك في المساله ليه تجي الدماغ امام فتمنوا الروح كما أن الله في ذلك مع الله نفهم الايه الاولى بذلك وابدا فنرد عليهم أيضا بهذا طيب. هل يفترض ان ذلك تفيد ذلك المستقبل المؤبد ان لا في المؤبد في الدنيا قال لن تراني في الدنيا يكون معنى الايه وفي الاخره ستنشاك ان شاء الله يتناسب مع رؤية ربك بارك لنسبب النص وجوه يومئة بالنظر إلى ربها نظر ها إنكم ساترون إلى هنا. سبب سابق النصوص في الأكرة أنك سترى سبحانه وتعالى فأي يواجه اختار وآخذ بداعه نحن معاكم وارض عن المشروع تمام وأما تعالى لا تدقوا الأبصار وهو تدقوا الأبصار وتفسرهم الإدراكة الرموية فهذا غير صحيح لأن الادراك الرموية ومما دل على ان الاضطهاد غير هو فَلَمَّا تَرَى فلما قَالَ الجمعان مُوسَى موسى اننا قَالَ قالوا كلم لا موسى دفعوا الجمع الى داخل قوم موسى قال اننا نضرب قالوا كلم يعني لا طيب هم قوم فرعون لما،, لما ترى هم فلما ترى الجمعان أدركوه ولا أدركوهش ما أدركوهش؟ ما أدركوهش؟ تمام يعني هم مرروا ولم يدركوه إن الله أنك جاء موسى عليه السلام من فرعون مفوي تمام فلما ترى الجمعان حصلت رفوية ولم يحصل ادراك فرعون لموسى اللي هو سوى ده بالدوث تمام وهت فعصدان الله من ادراك الظالم له مما يدل على أن رؤية خلاف من ثم نبل الادراك شوف كلام جميل كلام موافق كل الحق يدخل قلب الانسان بدون وعليكم يدخل قلب قال قال العبد نبل الادراك لا تدرك الاوصاف دال على وقوعه ليه قال لأنه ليس عندنا نفي محض ليس عندنا نفي محض بل النفي للإثبات يعني خلولي ليس عندنا نفي محض بل النفي للإثبات يعني خلالي هو فدى لما نفد بالأسرار إذن هزابك نفسك وعليه بس ناولي لما قال لا تدركه الابصار وهذا سناء على الله عز وجل يشترى على نفسه تمام يعني الايه سناء من الله على نفسه لا تدركه الابصار الله عز وجل يشترى على نفسه فاي سناء بالنفي لا بد ان يثبت كمالا اخر أي سناء بالنفي لا بد ان يثبت كمالا ولا يجوز ان ننفي نفي محضا يعني نفيا خالص وعليه عشان تفهم الحديثين دول ايه يكون معنى الايه لا تدركه وهكذا فقط بدون معنى لا يمكن تمام بل معناها لا تدركه الابصار لكماله وكمال عظمته عن الادراك فهو سبحانه يرى من غير ادراك فلا تدركوا لو صدق على الله ثناء على الله يبتلوها لك من غير تراه وذلك لعظمتك فاذا نحن نسقط رؤيا كما اسقطها الله وكما اسقطها رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا اجماع اهل السنه والجماعه كما بين الآن الان بالادله وبهذا قدر كفايه والحمد لله رب العالمين